بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات الغنى الرحمن على العرش استوى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 وهل أتاك حديث موسى إذ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي يأتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسَىٰ إِنِّيَ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَنَىٰ لِمَا يُنْكَ روحا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها بل لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال له صا يا اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي ولي فيها ما اغرب قال وقال القها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها وَأَمْ يدك إِلَىٰ جناحك تَخْرُجُ بيضاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ آيَةً لنريك لِنُرِيَكَ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ فرعون هَبَ طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحضر عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أشد به أزري وأشركه في أمري ونذكرك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا, كي نسبحك كثيراً, ونذكرك كثيراً. كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمنا كما يوحى أن يقذ فيه في التابوت فقذ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنا قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ليأخذه عدب لي وعدب له وَأَلْقَيْتُ عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك بتقول هل أدلكم على من يكفله ورجعناك إلى أمك كي تقو عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنزيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا فاتني في ذكري <ترجم> <ترجم> <تصفيق> اذهبا الى فرعون انه طغى <طاف> فقولا له قولا لينا لعله يتذكر <لعله لعد له> او يخشى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 فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تغذبهم ولا تغذبهم قد جناك بآية من ربك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 قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قلوا ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض بهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء أخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أناعكم إن في ذلك لآيات لأولمكم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 قال اجئتنا لتخرجنا من اوضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موهدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشرنا سبوحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينكم وأسروا النَّجْوَى قالوا إن هذان لساحرون يريدان يريدان أن من أعظمكم بسحركما ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد افلح اليوم من استعنى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وعصيهم يُخَيَّلُ إِلَيْهِ من سحرهم أَمَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تخف إنك أنت الأعلى وألقنا في يمينك تلقف ما صنوا إنما صنوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنت له قبل أَنْ آذن لكم إنه لكبيركم إن خُلَكَ بِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرُ فَلَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِهِ وَلَأُصَلِّبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَ وَلَا تَعْلَمُ نَّأَيَّ اَجَلًا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى أَلَا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا نَجَّاءَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فاقضي ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمَنَّا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السح، والله خير وابقى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ عَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جناة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أنسر بعباده فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف لا تخف فداه ولا تخش فاتبعهم في العون بجنوده فارشيهم من اليم منا غشيهم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَرَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ والسلوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطَرُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى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 قال هم اولئك على اثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واظلهم السامري ورجع موسى إلى قَوْمَهُ قومه غضبان أسفا قال يا قوم رَبُّكُمْ يعدكم ربكم أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم رضب من ربكم فأخلفتم موعدين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن ما حم أوزارا من زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم أجلاً جسداً لهم خوان فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله A pale, a ja ródzę, ale, ja ródzę, i la, i kim, قبل يا قوم إنما تكنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليها كفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا ما منعك إذا أيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعطيت أمري قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا برؤسي اني خشيت ان, اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت, فقبضت قبضة من أتى الوسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساء وإن لك موعدا لن تخلفه وانظ إلى إلهك الذي ضلت عليك فلنحرقنه ثم لمن, ثم لمن سفنه في اليم نسف انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وفعل كل شيء علما كذلك نقص عليك من امر قد سبق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 يوم ينفخ في الصور ونحصر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا, إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنت لهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها, لا ترى فيها عوجا ولا وَلَا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشباعة إلا من أدين له الرحمن ورضي له قولا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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا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 ولا تَعْجَلْ بالقران من قبل ان يقضي اليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فمسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدنا فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ أبا فقلنا يا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتسقى إن لك ألا تجوع فيها ولا ترى وَإِنَّكَ لَا تُضْمَأُ فِيهَا وَإِنَّكَ لَا تُضْمَأُ فِيهَا وَلَا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك من يا شجرة وملك يبلى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 قال لَهُ بِطَعَامٍ مِن بعضكم جَنِيْهِ مَأْمُونٌ لِي بَغْيَ النَّادُو هدى فمن يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ رِدْدٍ فَمَنْ فَمَنِ اتَّبَعَ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيسة ظنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم توسل وكذلك نجزي من اسرف ولم ولم يؤمنوا بآيات ربه ولا ذاب الآخرات أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ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 ولا تمدن عينيك الى ما مدت عنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفث رَبِّكَ فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتي هنا من ربه أولم تأتِهم بجنة في الصحف الأولى؟ ولو أن أهلنا غمّ بعذاب من قبله لقالوا. لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذها قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصاب الصراط السوي ومن اتداء